الجدار اه هو ده طبعا هدي الجدار طبعا مشيت بقول له ههدد الجدار ليه فطبعا إيه؟ قال لي ده في سد بيستعمله بتاعه طب ده حد ولا الاذن له هو بيستعملها فطبعا انا عاتبته وروحت وبعد فتره لقيته بيعرض علي شراء هذا الايه المكان ده دي حاجة ترجع لحضرتك ودي لها علاقة لها بالكفرة الأخرى أوه. واحنا بنقول البيع هذا فرقية شخصية إذا أي استرحت للمبيع هو عرض عليه بيتامير طيب هو عرض, عرض, عرض ربنا نحن علقش في ذلك لا انا ان شاء الله ما فيش اسمها ان شاء الله السلام عليكم ما فيش اسمه لا حاجة <تصفيق> ان شاء الله والله هو اعلم الله هو اعلم رحبك يا جوزي قولي يا جانب مسلم وغفت اعتبار على اعتبار انه في النهاية ابن آدم <تصفيق> فهو أخوك في الإنسانية مش أخوك في الدين الأخوة في الدين لا تكون إلا للمؤمنين أما أخ في الإنسانية أخ في الوطن زي ما ربنا قال كده وإلى عاد أخهم هودة مش كده وإلى <تصفيق> ثمودة أخهم صالحة معنهم كانوا كفر كلهم بس أخوهم أخوهم إزاي ده كانوا كفر وهو مؤمن يقول لك أخوهم في, في, في, في البلد في القومية بتاعتهم أو حاجة زي كده إنما إخوان في الدين لا قرع دين ونه غير الدين طب حدك برضو عليش حدك ذاكرة متأسف لا في ناس بتحضر قدسات النصارى يعني جائز أصلا حضور القدسة لا بص الحاجات العبادات بتاعتهم لا يبص حضورها لكم دينكم وليدين هو بيعبد ربنا في كنيسته أو ربه في كنيسته الطريقة التي يرضاها كمال اللي أنا أرسلت ليك أنه اذهب لل بال... لا انا يعني بص الحضور العبادات والمشاركة في هذه دي العبادات لا العقيدة شيء قد بالك ما عملش عشان ما نخلطش الامر ده دي ما كنلهاش اي دعوة بالعقيدة العقيدة دي بقى ايمان وكفر وشك وظن وحاجات زي كده انما واحد فاعل مع, مع واحد مسيحي مش عارف حاجة حضرتك حضر القداس هل معناه انه معترف بهذا ومؤمن بالاله بتاعهم والكلام ده ما تدخلهاش في إطار العقيدة فرميك. لأن لو دخلناها في مفعش إطار مفعش العقيدة لا فهاش إقرار يا شيء لا طبعا لا فهاش إقرار إقرار فيه يعني لو خلي مشيت مسر هو خلي واحد لا لا لا لا لا بص مسألة إن أنا ما دام حضرت كذا بقى أقر أوه. الشيء ده طبعا كلام ما ما ينفعش أوه. كلام ما لا يليق يعني واخد بلاك إن أنا آه دمت حضرت معاه مش عارف إيه بقى أنا مقر باللي هو بيعمله بقى كفرت فالكلام ما ينفعش لا أدنى تلو أقل ريد كافر على لا كفر وأكفر لا لا, كفر؟ لا لا ما, ما خد بالك من حاجة خد بالك من حاجة, من حاجة أصل ما هي كونك تقر كافرا على كفره هذا كفر خلاص خل يبقى إذن الإقرار دي حاجة كبيرة أو احنا بنتكلم هل يجوز إن الإنسان يفعل هذا الشيء بنقول لا الحاجات اللي هي التهنئة أجزها بعض أهل العلم التعزية كذلك زيارة المريض كذلك قبول الهدية كذلك إننا نحن نديهم هدية برضو كل ده فعله ونبع عليه الصلاة والسلام تبيع لي تشتري منه الكلام ده كله خد بالك أما مسألة بقى المشاركة في العبادات والكلام ده كله طبعا نبعد عنه على قدر المستطاع طب يعني وربنا يعني طبعا وربنا يتولىنا وإيدينا وإيدينا طبعا ليش هادك التعزية وحضور الأفراحين فأحضرها في مكان العبادة البرضو دخول الكنيسة في حد ذاته مفهوش مشكلة. بس إن عمر دخل الكنيسة. كنيسة اللي هي الله. لا الكنيسة اللي هي, الـ الـ اللي هي في القدس. لا مهم لا. في النهاية سيدنا عمر حضرها. لا. فمجرد دخول الكنيسة ليس فيه يعني ليس جريمة. خد تبرح. بس انا داخل عشان يبقى داخل وهني أه ولا أعزي ولا أشارك في عبادة. مشارك مشارك في, في عبادة لا طبعا. خدت بالك وهني وعزي كلام من ده بعض هذا الكلام أجازوا أهل العلم خد بالك ولا لا بس وكل في النهاية أنت في النهاية مطالب بحسن المعاملة وبال بحسن الخلق مع الناس يعني بس هذا لا يتأتى أجدر منه إن أنت مقرب اللي هو عليه أنا أزر أهلك تازع فضل الله ومعاملة بس دل أجدر إحنا مطالبين بيه كلام سواء يعني كلام سواء يعني حول كلام سواء اللي أطلق عليه ما أنا مش يعني أخطقوا كلمة سواء من قاية قول يا أهل الكتاب تعالوا, تعالوا إلى كلمة, كلمة سواء تمام؟ فطبعا كده يعني بعض العلماء قالوا يعني ومنهم مفت الديار أي. هذك بكلمة سواء طيب كلمة سواء دي بناء على إيه؟ هو فسرها بإيه؟ المفت الديار فصر كلمة سواء بإيه؟ ما كانش به تفسير من حوال المفت هي الآية هو اللي إيه اللي يعني يعني المفتي قال لهم له ندعوكم إلى كلمة سواء، ثم يبقى كده قال أيه خلاص، فليأهل الكتاب كلمة سواء اشتق ال كلمة من الآية ولا من الآية شيخ، تعالوا إلى, إلى كلمة سواء، آه. أي نادوا آه ندعو آه، فليأهل الكتاب الكلمة سواء،, سواء. قد يطلق بها قد يقصد بها ما في الآية، آه. والكلمة السواء ممكن ت... أن إحنا تقول لك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 كامش به التفسير هذا كلمة مشتقلة خلاص يبقى لا يحكم على هذا الكلام إلا إذا هو قدم له تفسير لا فقال, فقال كلمة سواء يعني يعني نعبد الله وحده خير وبركة أوه. هو هذا المقصود ماشي أوه. لو قال كلمة سواء يعني نحب هذا البلد ونحافظ على أمنه والكلام ما هي دي كلمة سواء أوه. برضه خطبال حضرتك لو قال بقى كلمة سواء أن نحن نعبد إله نشوف الله الإله ده إيه إذا كان إلهنا ولا ألاهم فتفسير الكلمة السواء هو هو الذي يرد عليه أوه. إنما قال لهم يا أهل الكتاب لا لا. تعالوا إلى كلمتين سواء هو. خلت لا يحكم على هذا بأنه صح هو غلص لأننا لم نفهمنا أي كلمة سواء وبعليم برضه لعلها فيها زكاء من المفتي وقال لهم فيها تعالوا إلى كلمتين سواء وكل عارف الكلمة السواء التي يدعو إليها المشكلة في العمين يا شيخ المشكلة, المشكلة والله ما في مشكلة. إيه اللي عند العمين المشكلة. العمي يشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله وبيعلم يعني, يعني بفهمش المقصود من كلمة سوادي سوء الظن هو الذي يخلق المشكلة ها. لو أحسن الظن بمشيخنا وعلمائنا وقدرناهم حق تقديرهم مستعمل. مفيش مشكله انت خد بالك سوء مستعمل. الظن فقل معه ما شئت ولا حرب لا اقول كده ما انا بقول لحضرتك <تصفيق> احنا نعلم <تصفيق> <مستعمل>. نعلم <تصفيق> نعلم العامه ونعلم الناس جميعا حسن الظن مع العلماء حسن الظن في العلماء وبالهذا يستريح الكل ان شاء الله سلام <تصفيق> عليكم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>